يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْتَرُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ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 أَوْكَ صّ بِم مِنَ السَّماءِ فِيهِ غُلماتُ وَرَعدُ وَذَرْلقَ يَجَعللونَ أَصابِعَهُم فيِي آزَانِِهِم مِنَ الصَّوَاعِكِ حَذَر المَووتْ واللَّهُ حِيطُ بِكَافِرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شوه فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعه وأبصارهم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم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 إِنَّ اللَّهَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الناس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 129. وقتوا إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 120. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَصْرَهُبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 وَاسْتَعيلُوا بِالصَّدِرِ وَال الصَّلََا وَإِنَّه لَكَذرَةٌ إِلَّا عَ الْخَاشِعين الذيذينَ يَبُّونَ أََّهُم مُ لاقُ رَبِّهِم وَأَنَّهُم بِلَهِ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 وَسَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 كلوا واشرطوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُفْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَبَنَا بِالَّذِي هُوَ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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فوقكم فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 119. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 110. ولقد علمتم مِنكُمْ اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فَجَعَلْنَاهَا لَكَ لِلْمِيْمِ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أتت 117. <تخذنا هزوا> قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين 118. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إن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 هَٰبَ قَرَتُهُ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا بلول 114. لا تسير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها 115. قالوا الآن جئت بالحق 116. فذبحوها وما كادوا يفعلون 117. وإذ قتلتم نفسا فيها 112. والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها 114. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 119. ويققق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوا لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 أَمْ تَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ الْإِسْرَاءَ إِلَىٰ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا يالوذي القربى واليتاما والمساكين وبالقربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 تَقْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ لُكُم أُسَاتُ فَدُوهم وَهُوَ مُحَبظَّب عَلَيْكُم إِخخْراجُهُم أَفَتُؤ مِونَ بِ بَعْضكِتابَابِ وَتَكفُرونَ فَمَا فما مَنْ من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 110. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 111. وما الله بغافل عما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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بِمَا لا تهوى أنفسكم تكذرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء ادِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءهم يَسْرَوْنَ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يشاء عباده فباءوا بغضب على غضب والذين كافرين عذاب مهين واذا قيل لكم امنوا بما ان الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بِمَا وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قَدْ لَوْ انْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم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 قل كَانَ كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله نصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا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 يَقُولُ لِلَّذِينَ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءُوا بِأَعْيُنِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يعلمون واتبعوا ما تتب الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى ف يَقُول النَّما نَحْنُ فِ نَةُ فَلَ تَكفُ فَيتَعَلَونَ مِنْهُ ما فَّقونَ به بَينَ المَضءِ وَزَوجِ وَماَاهُ بِبّينَ بهِ 119. لا أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرئين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 اسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ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 أُولَئِكَ مَا كَالَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِذٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبَ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 بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وَإِْجَعَنَذَتَ مَثَابَةَ لِ النَّاسِ وَأَمنَّ وَاتَّخِذُ مِمَّْ قام إذَ رَاهينَ مُصَالَّ وَاحِذَنَ إِلَ إِذَ رَهِيمَ وَإِسمعلَ أَهِرَ بَيتَ لِطُائِفينَ وَعَكِ فلَ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 إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَهُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ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 مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسََفيكَهُ اللهَّ وَهُوَ السَّمَ العالين صبَغَةَ الله وَمنن أَحسَن مِنَ اللهَِّ صُبغَتَ وَنحنُ لَهُ عَبُون قُلْأَتُ حّنَ فيِي اللَّهِ وَهُو رَبّونَ وَرببّون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 وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لضمََكُمْ إِ اللهََّ بِ النَّاسِلَ رَعُوفُر وَحب قَدَ نَر تَقَلُّ بَ وَجههِكَ فيِي السَّم فَلَن وَلََّّكَ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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلِّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِأَنْ لَا الناسِ عَلَيكُمْ خُجَّةٌ إَِّاَّذينَ وَلَمُ مِنهُم فَلَا تَخخْشَهُم وَخخْشَوني فَلَا تَخخْشَهُم وَخخْشَونِي وَلئُوتِ نِعْمَتِي عَلَيكُم وَل عََّكُمْ تَهتَدُون فَمَا أَسَلْناَا فيِيكُم رَسُولم مِنْ قُم يَتْ لُ عَيكُم آيَاتِنَا وَيُزَككُم وَيُعَِّم قُمكِتَ بَوَ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 ولا ان الله مع الصابرين ولا تقولون من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 إن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في مِنْ ذِكْرِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفروا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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين سَمَاء وَالارْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين يُبْعَثُونَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَهُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا 119. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 110. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا شَيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ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 ويشترون به ثمن قليلا اولئك ما يقولون في بطونهم الا ما را ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالضَّؤَنَّتِ وَلُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِلَّةَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرقاب وأقام وَلَا تَوَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُصُونُ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صدقوا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 حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّصِيبَةٍ كان سَن أَو إسمَا فَأَصْلَ خَبَنَهُم فَل إسم عَلَي إِ اللهَّ غفُور رحيم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 يريد اللهَّهُ فِكُم يُصرَ وَلَا يُريد بِكُمُ العصرَ وَللتُكمِل الْعذَّةَ وَلتُكَِّر اللهَّهَا عَ مَا هَذَكُم وَلَا عََّكُم تَشكُون وَإذاَا سَأَلَكَ عذادِي عَنّ فَإِنّ قَرب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن نباس لكم وأنتم نباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وَبَ تَغُمَا كَتَذَ اللهَّهُ لَكم وَكُلوا وَشرَبُ حتىََّ يَتَ بَينَ لَكُم الخَيطُ أَبَ يَضُ مِن الخَيطٍ أَسوذ مِنَ الفَج ثمُأَةٍ مُصامَ إِلَ الليل.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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبَوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 119. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء فَإِن 110. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 111. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 ثُمَّا أَفِيضْرُ مِنْ حَْثُ أَفابًا النَّاسُ وَاستَوْفِر اللهَّهَ إِ اللهَّهَ الله غَفُور الحيِيم فَإذاَا قَضَيتُمَّ نَاسكَكُمْ فَذكُر اللهَّهَ كَذكرِكُمْ آذَ أَكُمْ أَوْ أَشَددَ ذِكرى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 من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كان الناس أمة واحدة سبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 سَاءَ رَبُّ الظَّالِمِينَ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا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 والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم 117. إنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 118.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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مباشرة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 قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب سوادين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم ان ما شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقو وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن ما يؤمن بالله واليوم الاخر وابو لهن ان حق بردهن في ذلك ان اراذ اصلاحا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 وَتِللكَ حُذُذُ اللهَّه يبَيّير هَِ قَوْم يَعلَمُون وَإذاَا فَقتُون مِسَ فَبَ لَوْمَ أَجَلَهَُّ فَأَمسكوهَّذِمَعْرُوفٍ أَوْ سَّحوهَّ بِمَعرُوه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 فلا تعجلوا ما ان يكن احنا ازواجه ما اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر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 وََّذينَ يتَوصَوونَ مِنْكُم وَيَزَعونَ أَزواجَ يَتَ رََّّصْنَ بآافُوسِهٍِ أَغْبَعتَ أَشكُورِ وَعَشْرَ فَإذاابَ لَغْْنَا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عن رب به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 113. إلا أن تقولوا قولا معروفا 114. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 115. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه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 على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم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 ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه اسطا وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم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 فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا يُوناحَ لَْكُم فيِي مَا فَعَنَ فِيأَ فُسِهِ بِن مَعرُ وَلهَّهُ عَزيِيزٌ حَكم وَلمُقََّ قاتِ مَتَع بِالْمَعرُ فِي كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا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 والله علي بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعف لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق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 والله واسع العليم وقال لهم نبيهم ان ان ايه ملكه ان ياسيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه, وبقية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 لَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ لا من استرفه فته بيده فشرب منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده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 مَا ضَرَبُوا نَجَالُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القوم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا بفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نكلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِقُوا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 له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يحيطون بشيء من علمه إِلَّا بِمَا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 جَاءَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَن أَسَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الذي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وأميت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 وَوْضَعَ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينسلون يصرفون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما أنفقوا منا ولا أذى قمَّ لا يُتبَعونَ مَا آ سَقُمًَا النَّ وَل أَذََّهُم أَجرَُهُم عْ ذَرَب بِهِب وَل خَوقُنا لَْهِب وَلهُم يحزَلُون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبعها أذى والله غني حليم يياَا أَُّْهََّينَ آمَنُوا ل تَُْطُلُ صدَقاتِكُم بِالْمَنّ وَْأَزَ كََّذِي فقُ ماَا لَهُ لِآ أَ النَّاس كََِّيم فِقُ ماَا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه غابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم اتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وَتَسبتَ مِن فُوسهِم كَمَتَ لجََّ بِ رَضوَاتٍ أَْصابهَا وَابِلون فَتَت أُكُ لَهَا بر سَييد فَإِللَم يُصبهَا وَابِل صَفَال واللهَّهُ بمَا تعملون بصير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 كل السمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد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 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو لذرتم من نز فإن الله يعلمه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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ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 وَمَا تُ فقُ مِن خَير سَإِنَّ اللهَ بِِ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 114. ويقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 115. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 116. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة اللَّهُ بِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُب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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تركابوا إلا أن تكون تجارة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 وَمَْ يَكتُم هَا فَإِنَّهُ آافِم طَلْبُ وَلَّهُ بِماَا تَعملونَ عَليم مَِّهِ مَا فيِ السَّماواتِ وَماافِي الْ الأرضض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 وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين